فلا تعجلك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أفئدهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل اللو اللو إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعقو منها رضوا وإن لم يعقو منها وإن لم يعقو منها إذا هم يسقون ولو أنهم رضوا لَهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ طَبْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إلَى اللَّهِ رَاضِبُونَ إِلَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْعَالِمِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والخارين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن